أبشر ايام سرا زفت لك البشرا أبشر ايام سرا زفت لك البشرا سادت روحي يا طهرا سادت يدي شت بنام وذي يا ام صارا تجري هنا نهرا ودماؤهم صارا تجري هنا نهرا إنا سنخرجهم من أرضنا قسرا إنا سنخرجهم Arzina kusur, arzîs e كم أظهر الكفراء كم قدلوا منا كم أظهر الكفراء يا من بهم سكرا يا من لهم أطرا يا من بهم سكرا يا من لهم أطرا أشلاء أبنائي نثرت هنا نثرا أشلاء أبنائي نثرت هنا نثرا لم يرحم الحبلا حتى ولا البكرا لم يرحم الحبلا حتى ولا البكرا وبي أمتنا وكفى بهم سفرا وبي أمتنا كفاهم سكراء ربي يا أمتنا وكفانا عذراء أمتنا وكفانا سيف سيف سيف إن سيفكم لنا ضرا إنها لنا أنتم زدتم بنا فخرا إنا لكم أهم زدتم بنا فخرا نعم الذي أسرى نعمل الذي أسرى جندا لأقصى جلبت له النصر أبشر أيا مسرى زفت لك البشرى أبشر أيا مسرى زفت لك البشرى أجساد وعداد Seduna kahram, absad